「あなたはあなたのために」「あ ا たはあな ا のために」「あなたはあなたのために」 الله الحمد لله رب العالمين ا ل ر ح م ن الرحيم م ا ل ك يوم ي ا ل د ن إ ي ا ك ن ع ب د وإياك ن س ت ع ي ن اهدنا ل ص ر ا ا ط ل م س ت ق ي م ص ر ا ط ا ل ذ ي ن أ ن ع م ت ع ل ي ه م غير المغضوب عليهم ولا الضالين اه يا أ ي ه ا الذين ت ق د موسوعه ا اللَّهِ بَيْنَ يَدَي و ر و ا ت ق و ا ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه س م ي للعلوم الاسلاميه ولكن ا ي و ب ان يكون هناك و اجراءات ويجب ان يكون أ ت م ل ا ت ش ع ر و ن إن ا ل ذ ي ن يغضون اصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك قلوبهم للتقوى الذين الله امتحن موسوعه ا ح ن ا ل ل ه ق للعلوم و ب ه م ت ق و إن ا ل ا ك وراء س ل ا م ي ن ولو أ ن ه م صبروا حتى تخرج إ ل ي ه م لكان خيرا لهم والله غفور رحيم سمع َِ الله َُّ لمن َِْ حمده َ ربنا َ ولك َََ الحمد َْْ الله أكبر اكبر 「あなたの名前は誰だ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 صراط ع ه النابلسي ل ل ع ل ي ه م الاسلاميه ان الذين آ م ن و ا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا, فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا َََْ ن َّ فيكم ُِْ رسول ََُ الله َِّ لو َْ يطيعكم ُُُِْ في ِ كثير ٍَِ من َِ ا ل ْ أ َ م ْ ر ِ لعنتم ََُِْ ولكن َََِّ الله ََّ حبب َََّ اليكم ُُ ا ل ْ إ ِ ي م َ ا ن ان الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه ورحمة「あな ل の声が م こえてく م 「さあでつもありがとうございました」